ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا إِلَّا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 الت إ ج أووك يقول الذين كفروا إن هذا إِلَّا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو تروا اذ وقفوا على النار ولو تروا اذ وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدلهم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 قالَاوا بَل وَرَبِّنَا قَا بَلَ وَرَِّنَا قَالَ فَذوقُ الْعَذَقالَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ, العذاب بِمَكُتُمْ تَكْفُرُ قَدْ خَصِر الذينَ كَذَّبُ بِنِقَ إَّ اتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم اللاساء ما يزرون وما الحياة الدنيا الا لعب وله وما الحياة الدنيا الا لعب وله وللدار الاخرة خير للذين يتقون وللدار الاخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك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 نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء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 يجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله والموت يبعثكم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه ايه من الرب قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَا إِلَهَ إِلَّا هو لا شيء خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير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 وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينك ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما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 لَا تَنْسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُونَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرًّا وَنَذَرْهُمْ فِي طُخِيَانِهِمْ يَعْمَوُونَ وَلَوْ أَنْبَرْهُمْ نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا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 اَيُطَيْنُ الْاِنْسُ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ وَلِتَصْدُقَ إِلَيْهِ أَفِئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضُوا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَمْ فَضَيْرَ اللَّهِ أَبْتَضَّ حَكَمًا وَهُوَ الذي وَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَّكَلِمَةُ رَبِّكَ صِدَ طَ وَعَدَلَ وَتَّتكَلِمَةُ رَبِّكَ صِدٍ قُمْ وَعدد ل لا مُبَّلَ لِكَماتاتِ ل مُبَّلَ لِكَماتاتِ وَهُوسَّمعُ Musa beroi my god Sen my god in my god anything ir a haste hy my god my god is my god perk hom وصن ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدي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 فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أَحْسَنَ وتفصيلا لكل شيء وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ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 فَمَن أَوَمَنُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا عَذَابًا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصْدُقُونَ هل ينظرون الا أن تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا يرفع نفسا ايمانا يومَ يأتي بعضُ آيات ربّكَ لا يافَونَفْسَن إمَلَ تَكن آمَنَت م قبل لم تكن آمَت م قبلأَكَ سَبَت في إمان خرا قُ تَظيرون فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إلى الله فما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فلغوا عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن سَنَاء لا يُظْلَمُونَ قُل إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُل إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ اَنْتَ ابْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايا وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الله قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رب كل شيء قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبَغِيْ رَبَّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ولا تقسم كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم نرجعكم ثم الى فنَ بكُم بِمَاكُُ فيِ تَخَْنفود وَهُوَ الذي جَلَكُمْ خَنَِ الأ وَظفَ بَضك فَوقَ بْضادَجات لبَلك لبَنُ وَكُم في م ربك سريع العقاب ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم